بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قولنا كلمة الثانية أنهم يقولوا الرسول. قلنا كلمة الثالثة أنهم يقولوا الإمام. بما هو إمام يعني الإمامة في الحديث أو قلت الإسلامية وأما الفقراء والمساطين وابن السبيل ذلك مصارف مصرف لكم هذا هذا السنفان تدل عليه عدة روايات هذه باعتبار أن روايات عديدة وكثيره اختصرنا او انها نقتصر على ذكر صحه السند منها وبامكانكم ان تراجعوا روايات روايه صحه السند في تنويريه اولا صحيح حدث. امران بن مينك بارق في وسائل باب واحد من ما يجوز في الخمس الحديث السادس قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله هو لرسوله فما كان للرسوله هو لنا ثم قال والله لقد جسر الله على المؤمنين أرضاقهم بخمسة درائم جعلوا لربهم واحدة فقال الله أبو يفسد يفسر لله فأنه لهم سهو يفسر له جعل جعلوا لربهم واحدة يعملن كلهم صلى الله وأكن أربعة أهلها الرواية الثانية والتي هي أيضا صحيحة نادرا صحيحة وقتي أبي علي بن راشد هذا ما أذكر نعمت ما أعلمه هذا باب ثمانية لما يزود الكوف الحديث الثالث كم مرة راجع الى استثناء انا على هذا خاص بسيئة من شاهدنا الان لسنا بصدد حليم عن هذا المهم هذا ان ظاهر الرواية ان الغمس حق وحجاني الرواية الثالثة والتي هي ايضا صحيحه سندان صحيحة معاوية من وها باب واحد من الأندال الحديث الثاني. En dan laat je kan stemmen. Ik vraag je hem. Ik vraag je hem. Ik vraag je Ik vraag je hem. Ik vraag je وقسم بينهم ثلاثة أقسام. هذه ثلاثة أقسام. وقع الكلام أنه ما معنى ثلاثة أقسام؟ كن يقول وقسم بينهم أربعة أقس. ما لي؟ وقسم بينهم ثلاثة أخماس. المفروض أن يقول وقسم بينهم أربعة أخماس. يعني خمس لله وللرسول وأربعة أخماس للمقاتلين المفروض هالشكل يكون وبالفعل في الكافي الطبع الموجود عنه الظاهر أن النسخة الكافية مختلفة في بعضها وارد ثلاثة أخماس وفي بعضها وارد أربعة أخماس والذي وقع فيه وقع في يده نسخة ثلاثة أخماص استغرب كالشيخ المجلسي رحمه الله في مرآة العقول استغرب وقال هذا ما يصير هذا إما غلط وإما أن يحمل على التقية طبعا حمل على التقية يمو قتر يعني لو كان رأيه السنة هالشكل أنه ثلاثة أخماص للمقاتلين نحمل على التقية لكن موتش حتى رئيس فنهم وهذا أنه ثلاثة أخماص المغاتلين على كل حال وفي بعض نسخ الكافي أربعة اخماس كما هو الموجود في نسخة الكافي الفعلية المطبوعة الموجود عندي طبعة الاخندي في النجف هذا الموجود عندي هذا بأربعة أخماص ما بين ثلاثة اخماس وأنا أظن أن هذه النسخ هي الصايف النوع من من خطأ اشتباه في بعض النسخ أظن هكذا والله العالم وقسم بينهم ثلاثة أخماص وأربعة اخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين يعني إذا حصلوها بلا مقاتلة مفتوحة هالشكل هذا يدخل في الانفاذ او يدخل في الفي كله للامام عليه ايديه وان لم يكنوا قاتوا عن المشكلة كان كل ما لنمو للامام يجعلوا حيث احد على كل حال ينسى هذا الذيل هم فعلا خارج عن بحثنا المهم ان ظاهر هذه الرواية هو ان الخمس حق وحداني لله و للرسول قد يجعل اخبار التحليل تحليل الخمس والتي خصص صاحب الاسائل لها بابا من ابواب الانفال بعنوان تحليل, تحليل للشيعة على كلام في ما هو المحلل هل هو كل خمسين او, أو الخمس الذي يؤخذ من السنه او الخمس الذي ينتقل من إنسان ما يؤمن بالخمس إلى شيعي يؤمن بالخمس أو هذا بحثه يجب أن يبحث في محل هذا البحث مفصل الآن ليس حديثنا في توجيه وتفسير أخبار التحليل ولكني أقول أن أخبار التحليل يمكن أن نجعلها أيضا دال على المقصود فإنه لولا أن الخمس ملك للإمام كيف حل لشيعته هذا, هذا إن صح هذا المعنى فهذه روايات كثيرة هي بحداته هنا قد يقول غائل أنه لا هذا مو دليل آخر الامام له حق أن يحلل حتى وإن كان الخمس قسم منه موئلة قسم منه للفقراء والمساكين ابن سبيل على كل الإمام بأتباعه إلى ولاية على كل شيء يحلل فقد على هكذا إن كان إن قلنا هكذا إذن هذه الروايات تخرج عن محل كلامنا وإن استفهرنا أن هذا أخور التحقيق ظاهرها أن الإمام بما هو كل ده يحلل طبعا ملكية ولاية وخموم ملكية شخصية بما هو كل ده يحلل إذن ظاهر ظاهرها أن الخمس ملك للإمام. بعد عدنا روايه السكون هذا في كتاب الوصايا مو في هذا الكتاب الباب التاسع من كتاب الوصايا الحديث الثالث محمد بن علي بن حسين بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبي عن آبائه هذا حديث راجع إلى الوصية يقول يستحب أن يكون الوصية بمقدار الخمس وإن كان للميت أن يوصي حتى بمقدار الثلث إلى حد الثلث جائز الوصية لكن يستحب أن يرفق بالورثة فلا يوصي إلا بمقدار الخمس في كتاب الوصية محمد بن علي بن حسين بإسنادي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبي عن آبائي قال قال علي عليه السلام الوصية بالخمس بقدر الخمس وصوا أكثر لا توصوا ليش يعلل الشاهد هنا في التعليل لان الله عز وجل رضي لنفسه بالخمس كما ان الله رضي لنفسه بالخمس في قوله واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه اذن انتم حينما توصون اوصوا بالخمس لا اكثر من ذلك وقال الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حيث يعني اذا اوصيت بخمسة مالك هذه فتحاله اقتصادية جيد اقتصدت في وصيتك اما ان اوصيت بالربع هذا جهد يعني اجهدت الورثة واتعبتهم اخذت منهم روح لكن طبعا جائز خب والثلث حيث اما ان اوصيت بثلث مالك هذا يعتبر حيفا على الورثة كأنما ظلم طبعا هو مو ظلم المعنى الحقيقي لأنه جائز إلى حد الثلث من حق الميت أن يوصي لكنه يقول الثلث حيف الشاهد هنا في هذا التعليل لأن الله عز وجل رضي لنفسي بالخمس هذا ظاهره أن الخمس كله لله يعني فتح حق وحدان ما العدل بلي بمعنى العدل إذا وفق الخمس مو معنى ان اقتصاد مختلف اقتصاد هذا النص يشكل عبر اقتصاد بمعنى, بمعنى بالعدل هذا هو الحاجة. هذا فقط عيبه النوفلي يعني محمد بن علي بن حسين بإسناده عن السكوني فيه في سنده محمد بن علي بن حسين إلى السكوني النوفلي هذا عيب عيب السند فلو أعمنا بما أشرنا إليه أمس بما قد يقوله البعض وهو أن الشيخ الطوسي ذكر في العدة أن الأصحاب اعتمدوا على روايات السكوني إذا نقبل. نقبل رواية السكوني رغم رغم أنه من أبناء العام من من العام هو ورغم أنه نص على توثيق ما موجود لكن بما أن الشيخ الطوسي يقول أن الأصحاب اعتمدوا على رواية السكوني اذا نعتبر السكوني موثق ورواية السكوني رواية السكونين السكوني. يقول البعض ان هذا ضمن يدل على وثاقة النوفلي وذلك لأن أكثر لعلى 90% من روايات السكوني وارد عن طريق النوفدي فلو أن الأصحاب لم يكونوا يعملون بها ولو بسبب السكوني كيف عرف الشيخ الطوسي رحمه الله أن الأصحاب يسكنون إلى سكوني. لو كان هناك نص على توفيق السكوني خوب. هذا آآ آآ الناس وثق السكوني ما وثق النوفيق. ولكن بما انه ما موجود نص من هذا القبيل. وإنما الشيخ يريد أن يستنتج ذلك من عمل الأصحاب من باب أن الأصحاب عملوا بروايه السكوني. كيف عرف جفطوسي أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني؟ واكثرها وارده عن طريق النووي هذا بيان ان صح هذا البيان يتم السمع <تصفيق> الآن لو افترضنا أن هذه الروايات عربة الرواية الأولى فماذا نصنع هذه طائفة من الروايات متعاربة الطائفة الأولى تجعل التقسيم حقيقة سداسيا وكل جزء من أجزاء ستة من الخمس ملك لجهة والطائفة الثانية تجعل الخمسة حقا وحدانيا كيف ماذا نصنع التعارض؟ اقول لو استحكم التعارض بين الطائفتين، خب اول مرجح في باب التعارض أول, اول مرجح لاحد المتعارضين على الاخر هو موافقه القران ما وافق ظاهر القران ليس المقصود موافقته نص القران لان اللي يكذب ويجعل روايه كاذبه خو ما يجي يجعل روايه منا مخالفه لنص القران يجري انه ما حد لو انه جعل الروايه مخالفه لنص القران مو هالشكل انما ظاهر القران إذا تعارض حديثان أو تعارضت طائفتان من الأحاديث فأول مرجح عبارة عن موافقة ظاهر القرآن أو موافقة الروح القرآن فالسماع الشيطة فعبر على حديث مفصل أيضا في تفسير موافقة, موافقة القرآن الشيء ما معناه أم بحث في محليه كتاب التعادل والتراجح قوله السماة فقط ظاهر القرآن شيء عبر لا شك أن الطائفة الثانية هي موافقة في ظاهر القرآن وليس لظاهر الأولى وذلك لليقينتين اثنتين قويتين في داخل الآية وعلموا أن ما غمتم من شيء فإن لله خمسة ولرسوله الكربة ابن قرينتان قويتان، رغم ما يبدو لأول وهلة وقبل التدقيق يبدو أن الآية ظاهرة في التسبيس. لكن هناك قرينتان قويتان تقلبان ظهور الآية على ما يبدو لي الله العالم أولاً، القرينة الأولى هي أننا ما نتعقل معنى لكون السدس الخمس لله. يعني شو هالتسديس جعلناها هالتسديس تعقلناه في زكاة لأنه هناك ما كان أحد الأطراف الله في الزكاة هذا إنما الصدقات للفقراء راسا يقول الفقراء والمساكين سورة شنو سورة الأنفال أرغمك surto ba is 60 الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا بعد الله ما ما ما دخل فيها التقسيم إنما فقراء مساكين عاملين عليها ما عليه قلوبهم هناك معقول أن يكون لكل صنف أفرض سدس الخمس سدس مو سدس واحد من ثمانية هناك واحد من ثمانية فتح الشيء معقول وأنهم شركاء في عرض واحد لكن ما معنى أن الله شريك في عرض واحد مع الآخرين أو أن السدسه لله هذا هل أصلا له معنى المعقول هذا جانب والقرينه الثاني القوي أيضا هي أنه ما معنى تكرار الله دققوا في النكتب في آية الصدقات أو قل آية الزكاة, آية الزكاة لم يكرر اللام اللام ذكر مرة واحدة والباغي بالعطف عطف إنما الصدقات للفقراء اللام بستخل على الفقراء والبقية بالعطف للفقرة والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله من السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والسبب في ذلك أو أو أقول السبب البلاغي في ذلك أو السبب في ذلك أن الزكاة لهم مجموعا بس أقول جميعاً أظهر أنه مجموعا ولهذا لا يجب التقسيم على ما نقطة نقطة في بحث الزكاة لا يجب التقسيم على على الكل إنما الزكاة لمجموع هؤلاء حتى لو أعضي كلها لطائفة واحدة كافي على حديث في محله في بحث الزكاة حيث قالوا أنه أن الاستيعاب غير واجب هذا ما معنى معنى أن الزكاة لهم مجموعين إذن ما دام الزكاة لهم مجموعين تدخل اللام, علي... اللام واحد تدخل على الكل إنما الصدقات لهذول لام واحد تدخل على الكل في حين أنه في آية الخمس اللام تكرر لله وللرسول ولذي لم يكتف بالعطف إلا في الأقسام الثلاثة الأخيرة وهم أكتفي بالعطف أما في الأقسام الثلاثة الأولى تكرر لا لله وللرسول ولذي القربة خب أليس هذا يعني أنه إذن الخمس كله لله والخمس كله للرسول والخمس كله لذي القربة إذ لو كان الخمس لهم بتقسيم أو بالأخص لو كان لهم بالمجموعية كان المفروض أن يكون هناك لام واحد للكل يقع على, لام واحد يقع على مجموع الأقسام مو يكبر فهذه أيضا قرينه قوية على أن المقصود هذا اختلاف درجة الخمس كله لله ثم كله للرسول ثم كله للإمام وأما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي مصاريف لا أكثر، ولهذا بعد ما كرّت اللام في الأقسام الثلاثة الأخرى ما كرّت اللام، اكتفي بالعطف، لا ما أظهر اللام على كل واحد واحد من الأقسام الثلاثة. هذه أيضا القرين الثانية القوية والشيء الثالث المؤيد إذا مو دليل هذا الثالث. احسبوه مؤيد على الأقل وهو ما أشارنا إلى قبل من أن لغة آية الخمس هي عين لغة آية الفي أظن مال سورة الحشر قالي وما أفا الله على رسوله منهم فما أوقفتم عليه من خير ملاركه ولكن الله يسلك رسوله وعلى من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى هذا الآية السادسة والسابعة. سبحانه وما قدر الله صلى الله عليه وسلم وقال لي السادسه وقال ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربى اهنانا عينا كالصيغة صيغة آية الخمس يعني اللام مكرر لله وللرسول وللقرباء والمساكين ابن السبيل لا هذا بعد بالعطف ما لام ظاهر ما موجود كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بينما فقهيا مسلم أن الفيء كله للدولة الإسلامية فقهيا ما حد احسن الفيء لفئات وجهات وإنما كل الدولة الإسلامية فهذا أيضا يؤيد أن الخمس بأعتبار أن لغة القرآن هنا أين لغة القرآن في هم يؤيد أن يكون الخمس حقا وحدانيا وعليه فالطائفة التي دلت على أن الخمس حق وحداني هي تطابق ظاهر الآيات وتلك تخالف ظاهر الآيات وهذا هو أول المرجحات حينما يقع التعارض بين الروايات وبعد أنا أقول أثر عملي لهذا البحث ما موجود. ذلك لان الاستيعاب ما واجب لا في باب الزكاه ولا في باب الخمس ما واجب ان الخمس سيقدم أن استوعب كل الأقسام التي والمساكين مع المسواكين من السبيل الاستيعاب مواجب، ويشهد لذلك ويشهد على عدم وجوب الاستيعاب صحيحه ال... أظن صحيحه البزنطي. صحيحه البزنطي. الوارد في الباب الثاني من قسمة الخمس الحديث الاول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر هذا البازمي عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال الرسول صلى الله عليه واله وما كان لرسول صلى الله عليه واله ت هو فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أتال ما يصنع, ما يصنع به الإمام شو يسوي شون يقسم قال ذاك إلى الإمام استيعابه ما موجب ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام ان كان الامر هكذا وهو ان الاستيعاب غير واجب والامام يعطي على ما يرى الامام يقدر ان ينتخب منها الاقسام الاقسام الخلافه الاولى يقول انا اعطي كما ارى وال والاستيعاب ما واجب واعطي كل لله وللرسول ولل... وللامام فبالنتيجة سيكون كله للإمام يعني أقول الفرق بين هذه الآية وآية الصدقات في آية الصدقات هم ذاك إلى الإمام هم أيضا ما واجب الاستيعاب في آية الصدقات ولكن في آية الصدقات باعتبار أن الإمام لم يكن أحدهم في اين الصدقات الامام لم يكن احدون يلن سورة الحشم آية الصدقات، توبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، ففي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. لن يكون الإمام أحدهم، فصح ما واجب الاستيعاب هناك واجب الاستيعاب، لكن حينما ما واجب الاستيعاب لم يرجع عدم وجوب الاستيعاب، مو معنى أنه إذا يرجع كل إلى الإمام اذا لو شاء، مو معنى هذا، لأن الإمام هو أصلاً مو أحدهم، بخلاف هذه الآية آية الخمس اللي أحدهم الإمام، فحينما يكون حينما يصبح الاستعاب غير واجب خط يقدر يعطي كل يقدر يفترض كل الى بعض ويصير حقه وحداني ولعل هذه الروايه تكون وجه جمع بين الطائفتين اللتين اشارنا اليهما لعلهم يعني نقول ان الروايات التي ذكرت التقسيم هو دلت على التقسيم والروايات التي جعلت كل الخمس حقا وحدانيا للإمام نظرت إلى هذا الجانب وهو جانب أن الاستيعاب هم واجب وأحد الأخصان هو الإمام يجدر يأخذ كل بعض يأخذ كله ويتصرف يتصرف فيه في شؤون الامامه كيف ما يرى قد يكونها قد تكون هذه الروايه وجمع بين الطائفتين هذه خلاصه الكلام حول هذه المساله بعد هذا يجب ان ننتقل الى تفاصيل ما يجب فيه الخمس وقد قالوا أنها سبعة أولها غنيمة الحرب غنيمة الحرب أصل أنها مورد للخمس لا كلام فيها لأن المتيقن من الآية المباركة هي هذه وعلم ما علموا ان ما غنمتم شيء سواء فسرناه بالتفسير السني ام فسرناها بالتفسير الشيعي التفسير السني يقول المقصود بالغنيمه غنيمه الحرب والتفسير الشيعي يقول لا المقصود بالغنيمه مطلق الحوايج ومطلق الغنائم مو خصوص غنيمه الحرب خب ايا قلنا غنيمه الحرب هي يقين متيقن التي السنة اعترفت بها والشيعة ايضا ضمن المعترف بها باعتبار ان هذا هو مورد الآية. الآية وارد في سياق آيات الحرب فمتيقنها هي غنيمة الحرب يغينا اذا اصل ان غنيمة الحرب يتعلق بها الخمس لا مرية فيه ولا يكون بحاجه الى بحث انما البحث يقع في بعض الفروع المهمة في غنيمة الحال أولها ومن أهمها أني أن أنا أعذر أن البحث حتى تطالعوا في بيوتكم تطالعوا الكتب حتى يوم السبت إن شاء الله من نجتمع أنتم تجتمعون على المطالعة أولها و. ومن أهمها مسألة أن خمس غنيمة الحرب هل يختص بالمنغولات التي تقسم على المقاتلين يأخذ الرسول أو الإمام خمسه ويقسم الباقي أو أنها تشمل غير المنغولات والتي هي ملك للمسلمين ومتيقنها الأرض الأرض هكذا الأرض الماخوذه عن وتان كما تعلمون ملك للمسلمين الأرض المفتوحة عن وتان ملك للمسلمين عندئذن هل هاي هم تخمس؟ تخمس؟ فالأرض المفتوحة عن وتان أيضا خمسة للإمام والباقي للمسلمين لأن الله تعالى قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الارض غنمناها بالحق فهاي هم خوم هذه هذه هم خمسه للامام والباقي للمسلمين كما ان أن ما حواه العسكر خمسه من المنقولات خمسه للامام والباقي هناك يقسم على المقاتلين لكن الارض خمسها للإمام والباقي لكل المسلمين ملك للمسلمين عامنا. هل هكذا او لا أن الخمس يختص بما حواه العسكر من الأمور القابله للنقل والانتقال أم أم مثل أرفلة هذا بحث مهم وقد وقع فيه مناقشات مطولة طويلة وعريضة أنا أرغب أن لا أن لا أتعرض لكل ما قيل هنا لأن ذلك ينافي الاختصار الذي بنينا عليه على كل أن تطالعوا بل بإفادة بإفادة لكم تحصل لنا هذا الإفادة طالعوا الكتب و لاحظوا الادله حتى نرى يوم السبت نتعرض اليها احنا في مر في, مرة في بحثنا تعرضنا لها كلها بحثنا بحث مفصل في بحثنا القديم حين بحثنا الخمس الان لعلنا نقتصر على مثلا اهم الوجوه او اقوى أو الوجوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته